وَإِذَا نَادِيتُم إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نَرْفَعُ لَكُم مِّنْ دَرَجَةٍ إِذَا آمَنْتُمْ إِلَّا, أن آمنا إلا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 ك شر مكانه وأضل نوع سوا السبيل وإذا جاؤتم قالوا آمنا وقد قلوب الكفر وقد قلوب الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 قل لف أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوقتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبرضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدونا رب للحرب أغفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحبه المفسدين